خوشكو براية الرئيس دار أمقالك بخوشحالين كأمجاركا دي جهشتنا في إك الخلقا كاني الخلقات الحقوق في الإسلام وحقه پيغمبره عليه الصلاة والسلام كخلقا سيئيا هي في أم بسلمان پيغمبره خو عليه الصلاة والسلام بخوبكينا بشراو والدوبتشين دارو جا قيامته شاد بين بشفاعة پيغمبره خو عليه الصلاة والسلام رب العالمين قرانا بيروزدا دبيجتما او دبيجتا بيرامبري عليه الصلاه والسلام وانك لتهدي الى صراط مستقيم أي محمد تو رينشاندري بو باشيا بو صراط المستقيم بو اسلام تو هدايه انسان انساني داي هدايه نا التوفيق تو هدايه که ری نشاندری بو بسلمانه بو همو, همو بشریته که بینا سره که حق ویجو پیتویه مادم که پیغمبری ما اویه دبیتن ام همو کسک ال دیو پیغمبری بچین وکی که رب العالمین پی خوش و پیرازی بي و پیغمبری ما علیه الصلاة والسلام دیسه رب العالمین دبیجتن دبیجتما و ان تطیعوه تحتدو حجر أم طاعة البيغمبريبكا عليه الصلاة والسلام أم دهين سريكي وده بهدايتهين بينما حقر أم مخالفة البيغمبريبكا عليه الصلاة والسلام مخالفة ما عليه الصلاة والسلام ضلالها الوكي رب العالمين بيجتا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم بلى الشار بنه الشار بن أي مخالفه امر ايي پیغمبري كان عليه الصلاه والسلام مخالفه امر ايي پیغمبريت عليه الصلاه والسلام ان دي تيشي مصيبتك بن أو مصيبه جي علماء ليرات بجني فتنه او فتنش شركه دي تيشي شركه بن ان دي تيشي عذابك امظن بين رجا قيامته امری پیغمبری گلاکه مزنه علیه الصلاه والسلام ویجا حق پیغمبری سرمه مادم پیغمبر علیه الصلاه والسلام رین نشاندرا پیغمبر قایده ما پیغمبر پیشرو ما علیه الصلاه والسلام د بیتن حق ویل سرمه امدی بچین نگلک پیش بچین نل پیش بچین نگلک اوت حديثك داد بيجتا لا تطروني كما اطرت النصار عيسى ابن مريم فإنما انا عبده فقول عبد الله ورسوله رواه البخاري پیغمبر احمد بيجتا عليه الصلاة والسلام من قلق مظنکا كو وكیكو فلا عيسا كريا كريا خوده عليه الصلاة والسلام از نكري خدما وعيسى نكري خديا فلا هند قدر داعي سيحطا ولكن هند بلند بلن كر پیغمبر يقول عيسى عليه السلام والسلام حطا كرا وهند بيجن و هندك بجن ان الله ثالث وثلاث ایک لسي خديا يعني اذاب نصر قرآن بجو پیغمبر ما عليه الصلاة والسلام عبد. هر وكی العالمين قرآن در بجتن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد, من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أباً پيغمبر ما عبدا وعبودية عبودية مرتبك وغلق ومظنه أمهم عبدية خدينة وبيغمبر عبدي خدية وبيغمبر خدية وقاصد خدية پيغمبر ما عليه الصلاة والسلام ويجد بيت أن عبد الله ورسوله عبدي خدية وقاصد خدية وی جا ام حوتيب گهين نو وكي هندك کو اوي هني رب العالمين گوتي و ان تطيعوه آن ان واطيع الله واطيع الرسول ام خل تيب گهين وبيجين هر وكي کو حديثه کا موضوع دهاتي بيجتن توسلو بجاهي فإن جاه عند الله عظيم حديثك يا موضوع حديثك هندك, داناي هندك مجرمة يا داناي هندك مجرما في حديث يا داناي لا حديثة پیغمبرية عليه الصلاة والسلام پیغمبر أذنو بجت وإن كان أم همو إقرارت كينك جاهي پیغمبر عليه الصلاة والسلام نك رب العالمين جاهي والمهم يوم مصر قدري والمهم يوم مصر نك رب العالمين بس ناهي تهندك وحتى أم دانين صفات رب العالمين ديني صفات الوهيتي بديني صفات ربوبيتي بديني لا پیغمبر ما عليه الصلاة والسلام ويا شفاعت دي بما كت كس ديناكتن روشا قیامت دا بيتا في شفاعت بكت لو بچتا جاه هي بس نجاه ودگه تهندكو مرتبكو ببتا إله كو أم داني شونا خده حاشا خده خده يا پیغمبر پیغمبر عليه الصلاة والسلام دبیتن أمهوت بگهين شنكو رب العالمين دميكو اف حديث موضوعاتي وانبرورت كينفد قل آيات القرآن بيروس دميكو توسله بجاية وابقوا حديثك يا موضوع يعني حديثني هندكو مجرمو يا داناي هالحديثني البرامبري رب العالمين بيجت ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها افد بس ما هذي وهوار يدخوب قهينا رب العالمين بنافيت رب العالمين يدجوان رب العالمين ناش بير كريا حاشا ونشر متكتن كوبوما القرآن انا باخري قدبا ما دي بجاه پیغمبر جيه هوار كان عليه الصلاة والسلام بس مظناطي بس برب العالمين رب العالمين دمد بيت ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يعني رب العالمين نافد جواند هايب نافد وابوان نافد جوان قازي كان رب العالمين اذا حقه پیغمبر السرما عليه الصلاة والسلام كو ام وحي بكاربینین كو ام قدره پیغمبری بظانین خلال وحي دا رب العالمين چو بدانا يا رب العالمين دمت بيجد إذا سألك عبادي عني شرم, شرم لنكر كو حاشا بي بيجتي بوجد شرم لكت بيجتي إذا سألك قد بي مثلا توسلوا في جاه الرسول فإن جاهه عند عظيم ما حاشا شرم مدكر أنا جبير حاشا حاشا رب العالمين بس رب العالمين ألوهية بس بو رب العالمين رب العالمين تنئ إلها تنه اوه کسی دی چپیچه کو ایک هوا را خوب گهینته ات حدیث کا دیده یا درو دوی پیغمبری علیه السلاة والسلام اگر ام براورد کن گل هندک حدیث او گل هندک آیتا دی بینین کو هندکا زید رویه کا تنده کری گل اک حدیث دوی پیغمبری گوتی علیه السلاة والسلام او چبونا وجاء هندك نفام و أحمق قوتي أم درويا بو پیغمبریت كان عليه الصلاة والسلام درويا زارده في نوك أم درويا بو تکین ما پیغمبر عليه الصلاة والسلام حقیوي هيا لسرتك و تو درويا بو بك هيا أحمق هي بفام پیغمبر رب العالمین دې شپه دا یو م اکملت لکم دینکم دین, دین منه بهغه کامل کری تو دې دی ربی دینی درست کای ان هندک اخ په نیو دین دریا یا ان دین آن هندک قیمتی کفته دا به عقلت و هندک درو ابو پیغمبر بکن علی صلوات و سلام م پی تی وی هندیا پی اللي ردا بريخوب ديني حديثة موضوع ديسة يوكو تشبونا يعني هندك ويداني دم ادبيه موضوع يعني اني وزعيفة هر تشبونينا الصفر دم ادبيجة إن لكل شيء قلبا وإن قلب القرآن ياسين من قرأها فكأنما قرأ القرآن عشر مرات حديثة دروية بران بريويه حديث كدير هيا صحيح دمي بيغمبر بيجيتنا عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من القرآن أو من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف هذا البيغمبر عليه الصلاة والسلام بما في حديثات بيجيت إمام ترمذي وإمام طبراني وإمام بيهاقي وأبو نعيم هميفة جيرنفاء وإمام الباني خده لراضي بيتن الجامع الصحيح هذا حديث هذا البيغم هذا البيغم هذا البيغم تصحيحكتن خده لهم يراضي بيتن في جبريت بسلمان أم في تفياكو حقي البيغمبري السرماء أم أظن تشتد كهاتينات ناف أهههههههههههههههه حديثت بيغنبري دا علي الصلاه والسلام ونا حديث ودرول زردو بيغنبري عليه الصلاه والسلام ومع الأسف وقل جهيد اخيا كود بري خود ملايت ما خطيبه مال سر منبر او سر ديوان او همي قاوا قاچك دفي وا حديث الموضوع ضعيف ابيتاني دي تشبجنا خو رجا قيامته دي تشبجنا خو دمي كوبي پیغمبر دیجتن علیه الصلاه والسلام من كذب عليا متعمدا فلي ما قعده من النار هكي دروكي زردو بمكتن متعمد بظانتن بلا اوجيخول اوغري خوشكتن ما نبس های برایف سلمان دی ورا خاره و ورد نفس سنت داعتا کنگی دی بیا پیش روی بدعی دی بیا پیش روی دروی بو پیغمبری علیه صلات و السلام پیغمبری ما پیتوی دروی نینا اگر ام وان حدیث پیغمبری علیه صلات و السلام اوی درست اوی نلاواز اوی صحیح ام بیجی نوا بو خلکی تیرام حیو و هم دینی ما پیبری و چیت پیتوی چیتش تکی دینینا ام بکنی بيدو دبيره خوب دينه بيغم انت حديثا كو ديدا موضوع عندك نفامه واحمق يا داناي دميد بيجيتن تزوجوا بزورده بيغمبري عليه الصلاه ولا تطلقوا فان الطلاق يهتز له العرش ما شاء الله طلاقك اجنجك طلاق دتن رب العالمين فجيتن هذا حديثة دروية يعني هر هر دروية لأنك رب العالمين في طلاقية دانا يقرية قانون بما الطلاق مرتان مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان طلاق دان هو يو هو يو وحطت كتبت هذا نفي سورة القرآن نفي سورة الطلاقة سورة الطلاقة رب العالمين هذا الطلاق تشتكي أن أبغذ الطلاق أبغذ الحلال إلى الله الطلاقة حديثا ضعيفا يلاوازيا بشول يعني افي تهنيل خد نوتسنا واتش تو زردوي عليه الصلاه والسلام منو بين القران بصراحه بحث طلاق يكري نوفا كل سوره السوره القرانيه نوفا طلاق الى تشو ام بيجين طلاق تشتا كيوات تواكو ارش رب العالمين برفشيطن طلاق اندو خراب عنده طلاقي قالك في حلبن بدل كو جنومير بيكنكن بكو جيتن لا طلاق ده طلاق ده بس طلاق شرعي ما we been back 4 yourself Lafeur,性,يمنون ما now you are staying O Se level How to be back من And brought us back If you Versus from his women كان bring me back With tremendous problems When you have a build If it is a new customer And there are no problems If we could make a difference طلوخ دتن بحوچتن اوچته سر بحوچتن چاکتهف جنا کدی او دی فر ساکتهف جنا کدی او تو مودر اتاکین گیدوژن گیدت ونا کوشیدت گلی اگبن والسلام گوتی گهندک هندک احمق دانای کو طلاق علی جونا التلاق بيشول ينابيت بتدان بس طلاق طلاق ايش شرطه تخيت حتى اخيرها غير هر بك نكر كم مجالنا بو هم حلول هاتنا صاحده تشحله سر نكر اذا دابتن انسان ابي حل بل جريت طلاق ده تاريخ شي تصرف رزقك مال سر هندياكو او نينكو ام دروا عليه الصلاة والسلام حقي ويأم ويدينا بيش خو وبكينا بيش روي خو وإمام ما يتحمد اجتدا ولا في ولا كنفير رسول الله أسوة حسنة هم دبيتن بيغمبر عليه الصلاة والسلام بيش روي ما بيتن قايدة ما بيتن نوكيكو ديسات حديثة قديدة بيجيتن العالمين وبيغمبري عليه الصلاة والسلام هند حق ضايا الجنة وجنة بمكانتك ومصن ضايا هنا په دې بجیتن شاويره نه او مخالفه مشوره تجنيب کته شول نه د بس پښی مخالفه لکه یعنی ګوښه او چې دینه او چې عقله او چې قانونه اګو بجته کې کول را وره هرته چې بجو ویشل حتی راځ بجنان نه ګوښه ونو ده أفاكي أفاكي أفاكي حديثكو موضوعات شبونينا بريد بسلمان أم هيدارين كو أم همو بسلمان باش باشت آغادار بين حديث موضوعات كو هاتين الدانان بو پیغمبرية عليه الصلاة والسلام ام کارنه اینین چونکو درویا کا امزار دو پیغمبری کن علیه صلاة و السلام هر وکی کو پیغمبری اشارت بدای چونکو پیغمبر علیه صلاة و السلام بحثیش نید کتن دمید بیشتن خیروکوم خیروکوم لأهلی وانا خیروکوم لأهلی یباشی هنگو اوع یباش بیتن بو خیزان آخو از باشی هنگو ما از یباشم بو خیزان آخو اوی انید بیشتن شاویرو هن نا و خال پیغمبر دې بيشت علي صلي الله عليه وسلم از باشنګومه از باشن بو خزانه خو ویجام ګویا خو دينه حديثه کو یا موضوع کو ملائکه سر منبره کې ما بيشتن علي والله والله جني والله از دې مشورات تک کډي ام خو سوره کې کرین ان بخوخونی کې کرین ان بخوشوله کې بس خو از ګویا خونو دمه بوج پیغمبري او بتحاشه پیغمبري و نه ګتي عبد الرؤوف قد ابي پیغمبر عليه الصلاه والسلام فليحذر الذين يخالفون عن امره بالهم الشار بين الشاربين مخالفه امره النبوي نكود تشيش تش عذابك ازن بين <تصفيق> برامبري ما ارب العالمين عليه الصلاه والسلام دم وزندة دت ابي دم حق پیغمبر ما دورتن سنت خوتن ا خو جل جلاله دم بيدن فلا وربك يا محمد اسب ربي تكما خوسين تخوده و جركودي لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم اسب الزت جلالة تخوكما اسب خوكما يا محمد ايمان حتى تنكنا حكمت ما بين خوده دم يدو كفيتات ما بينه انتكاته انتشتك الديني تينغان انكو يعني مخالفك ديني ان شرعي ان تينغشت الا تبيتن پیغمبر حكمت عليه الصلاة والسلام ام زفري نفسنا تاو پیغمبری دي چا ويده حكم پیغمبري په حديثه ضعيف کاينه حكم اون په درست په پیغمبر نمايان محمد عليه صلوات والسلام دي زفرينه كيري ام دي زفرينه حديثه پیغمبري عليه صلوات والسلام ما السر موضوعه کې خلاف بو ما چي بو اس مولید نهاتیه کرنت وختې پیغمبر دی علي صلوات الله ملائکه دي چې ميري عجي د بيشت بلې بلې مولید درستا ام د بيشت کډو ورسح کينه پیغمبري علي صلوات السلام مون نه او مولید ابو پیغمبري ته تکرن پیغمبري ګوتي بمکا څاکينه حديثه خره دي دنيت څاکينه قولي صحابه نينا صحکينه تابع يا نينا صحکينه تابع تابع يا نينا نين. اذن نين ده بيتن بيغمبر حكم بيتن ده أم ببينا خدان إيمان الدراس تقينا ودرست هروكي رب العالمين بيجتن فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم باشي ته ثم لا يجو في أنفسهم حرج هر تشتك هر خلالك يعني بهيبياك هر خللك تشتك دلي من دو نبيتن شكك نمين تبنى من دو ثم لا يجدوا حرجا مما في صدورهم. فهو شيء و يسلموا تسليما. كامل. بشيريني. بدل. بياقين تسليمي. أمر يبيغامرهم. بل يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. بل. تا موليد بخنا كريا. وتا وصيتنا كريا. وصحابة تخربة بيتر ماتو وتابعيه. هو ان كرياتش كوبي پیغمبر بده جدن عليه والسلام خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم باشترين وقت او وقت استدا باشي او وقت الديمتت او الديمتت يعني صحابه وتابعي وتابع التابع هذا پیغمبري اشاره تويدا على الصلاه والسلام اذا القرون الذهبيه اف وقت الزيرين انكو عصر الزيرين avait hane tchbou peygamberi عليه alayhi والسلام wa salam da'inina asraban bin hafka khufkam illa dabitan asnuzanum tchubkam nakou avana dina avana ditchuna peygamberi avana naviya na peygamberi wa avana haqqi peygamberi haqqi peygamberi alayhi salat wa salam wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيارة من أمري نينة تشتك رب العالمين قد بيت وبيغمبري قد عليه الصلاة والسلام أنبي قد بيت أن رب العالمين قد بيت أنه ردك قد بيت بجأة ما أزب كيف أخوك ما تشاه ما أوليد كرن فأخونا كفرة ما كفرة أم نو بجين كفرة أم بجين مخالفة يا. مخالفة نو تب الدين بيغامبري معلي صلوه سلام ميروزيني لمخالفه رب العالمين بيجت فليحذر الذين يخالفون عن امره رب العالمين بيجت فلا وربك لا يؤمنون حتى حتى يحكموك فيما شجر بينهم إيه رب العالمي تأتي دير ديشت فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول أكهنغو منازعتش بد ما بينهنغودا هرنا آيات هرنا قرآن هرنا حديث إكواريته دو, دو حكمت ما بينهنغودا فكت آية ما أفتشتها برئمن أفا ما نديت نت دا و نت دا إذن دياما اوك ام تسليم بين تسليم امري بيغنبري والسلام امري رب العالمين مش امري بيغنبري حتى أم سر فيروز ببين اني حتى بريخد ديني ام اف يعني غيري بسلمان غيري بسلمان ابو النوتش بيتن الا دي بيغنبري بن علي صلاه والسلام يعني ناكود ابن اهل اوقليها فكيف انت تو بصلمانی تو دې بج لا اله الا الله واشهد أن محمد الرسول الله تو پیغمبر دې کې شاهید على شهادت تو شوه دې په پیغمبر پیغمبر خدا قصده خدا او رساله او بنو ما من ایمانه به اي نمويده افتشتني نه كتب بش ما تو ايمان به دين او تو په نکي راچلغه پیغمبر عليه الصلاه والسلام ات حديثه کې دا بما اد بجتن بجتن والذين نفسي بيديه لا يسمعوا أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن باللذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار أسبوك ما نفسهم الدستويد رب العالمين رب العالمين رب خسيننا خود شنجر أنبجين غورة پیغمبري وصرية پیغمبري وپیغمبري عليه الصلاة هذا يخلط بيغومبري ما يف رب العالمين سيتخط و بيغومبري ما يقول عليه الصلاه والسلام من كان حالفا فليحلف بالله لا تحلف لا تحلفوا بآبائكم سري اخو سري بابيت خو بيغومبري وكعبه و اود تشخرس النخو اذن دبيت ام غاخو ان بيغومبري بس انتا hey كين غول جلبدك غاخو دنا بيغومبري دا يف لا حبيبي بيغومبري مد بشدا عليه الصلاه والسلام تبوك كما نفس نفس مدس ديدا نيناك هوش رسالام بيت هاي نامام من هذه الامه يعني الامه جيفلا ثم يموت فاشي بمريت ولم يؤمن بالذي ارسلت به فاش ايمان بوينين انت تشتا ازبهاتي كان كاسلام كان من اصحاب النار الا دبيت اهل اجري في جبريد بن هي خشكبريد بن سلمان ام هميغاوا ابتينا سجدي ورب العالمينك رب العالمين اف بيغمبري نوزكونهضر بمهنارتي ني نتشتك بمانغوت بيت ابت ني نتشتك المفاشرد بتنقتت والله هر تشتكي هاد بتن رب العالمين امر بكير بتن ايلهو ماغوتي نهي ليكربت ايلهو ماغوتي بيجا يا خلتك وام لادين ام لادين ام غير تشتك بيغمبري عليه الصلاه والسلام دبري خدينا صحابك وتجينا صحابك شحق جوه شحق دو بيغمبري عليه الصلاه يعني شلون بيغمبري سيندخل عليه الصلاه والسلام, والسلام ابو جوه عليه الصلاه والسلام ان اوانصر بيغمبري اديس بدمكم ابن عباس خدي لي رازي بيتن قرمه عليه الصلاه والسلام واكل مفسرات قران بيروذا واكل على علماء ايه حرام ازنه بالسلمونه واكل صحابه دميكو بحث تمتع حج وعمره كتن تمتع الحج وعمره حج وعمره بحج يعني تمتع كتن اخو سينوع حج مت التمتع قيرانه المهم سينوع حجنا تمتع بعمره بحج كتن اكل بير اد بيجتن بني ابو بكر وعمر خلافهتت يعني اد بيشتي بيرمري هو علي عليه وسلم اد بيشت بكر وعمر هو اد بيجنا ان ترابو تشوت غوت يوشكو ان من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال ابو بكر وعمر ازيت بيش منو بيغنبري هووتي على الصراط والسلام هيك بيجن عمر وابو بكر ابو بكر وعمريه واوتي هرنمويا هند نمويا كوغا وبرسرن غبارن تشد بيجن هي خوليب سرينه دي تشو امر بيغنبري البرانبر امر امر ابو بكر وعمردان امر عمر الكيري وابو بكر الكيري وبيغنبري الكيري بيغنبري اولا باش امر بيغنبري باش امر صحاباي اجماع باش نوتي بيتن امبي ايكي واكي عمر اون بكر مع العالم بوزاني ابو بكر اي كمن صلاه اسلام خالد بيشتي پیغمبر عليه الصلاه هندي ايمان ابو بكر پیغمبر چونك بيشتي عليه الصلاه والسلام اگر ايمان امتي همي خكن دان نسركي طراز ايمان يعني دي مرتبط يعني ايمان ايمان ابو بكر هميو مصطرة إذن في سرهن ديجرة نا أبو بكر ونما ذهب من ونعمر البيش بيغنبري بيتن أجي أمرك عليه الصلاة والسلام دو بريخوب ديني إمامك دي مظن خدلي راضي بيت إمام دم دمي حديثك وبيغنبري بيتن عليه الصلاة والسلام إكلنا فاما الأحمقات بيتن باتوشت بيشي امام الشافعي تيربو قالك تيربو قلت اراني في كنيسه قلت تم البيني أس يعني اسفالما اس اسيبش أس ما تبر مليو بدا يعني منشيه رايو منشيه اراني في بيعه يعني تم الكنيشتك جوت بيني يعني تشمد بيني اترا في وسطي زنارا يعني تدبيني اس دليمه مطربم نوف دواتك داتيم وتشما هذ البيج متابير امبري هو تاع النبي صلى الله عليه وسلم تدبيجي طو تشد بيج ما نش رايها نقر عليه الصلاه والسلام بيجا حق پیغمبري سلم اهايا كو پیغمبريكوت بيش رب العالمين غوت بيج نسمعنا وطعنا كو پیغمبريش غوت عليه الصلاه والسلام هروكي الصحابيه غوت يا پیغمبري عليه الصلاه والسلام والله اقر توبره مبدا يا محمد يا رسول الله والله دبري خدينا بحري ودې بحري شق کینودې چین نو کې جيو فلا کو كو کو الفاجيا کو کو تا پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام موساي اذهب انت وربك فقاتل انها هنا قاعدون تو رب اخو هرن شارب كان ام دي ليرنا خاري ام اذهب انت وربك فقاتل انا معكم مقاتلون اف صحابه هو قدري بيغنبريد قلت عليه قلت عليه الصلاه والسلام قلت توهله تو رب اخو شارب كان امش دكلم غودا هو قدري بيغنبري عليه الصلاه والسلام دبيت ام قدري بيغنبري بزونين دبيت ام د پیغمبر بریچین د پیغمبر قد و بیت ایمان امام بیت بومه هم د همه مشکلت خو دا مشکلت عائلي دا او مشکلت نفسي دا او مشکلت مواليد دا او اقتصادي دا او دييني دا هم ميا پیغمبر محل کتن چاکه سنت پیغمبر اگر ماوکر روزه قیامت ديشاد بينبچه اب شفاعت پیغمبر عليه صلوات و سلام پیغمبر عليه صلوات و سلام او يا أخلاقي والهم يا په ژوند روبین اخلاق خوجان ک دې دي چې مثلا دونه دي چې پیغمبر بن علی صلوات الله درو او په حدیث او په درو ابو پیغمبر علی صلوات الله وعلې مولید کړنه او چې ان دي چې پیغمبر ما اخلاق خوجان ک دې صلوات الله حق پیغمبر ابتدا د پیغمبر حق ابتدا شفعت دې طب کتن علی صلوات الله وعلې پیغمبر یی ګوته علی صلوات او په طر صلوات داتا سر روج ه روج ه روج علی کما کیمی کیمی سجره بی <تسجر> جن اللهم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالم إنك حميد مجيد اوباشدين صلوات الدنسل طقمبري علي صلطو دام رابين فيكن دام ديزيكي طقمبري من دام في طقمبر خشويت والله طقمبر ما خش نفي... بس امدي روجا كي دافكي بوليدين صالحره دار روجا كي دي تشكليتا كي وزاكن عندما بيغمار خش والله يا اا ام ريشك الخوتكين ام هيلك الخوتكين دام دا زفرينا و ان شاء الله تعالی خلقوا بيد حق بيغمبري علی صلوات و سلام دي صد دي دریجیل سردین و وصلی اللهم علی نبینا